فَمَن خافَ مِ مصٍ جََفًا أَ إًا فَأَصلَلحبَنَهُ فَلَ إثعَلَ فمن خافَم اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ يَا أَيُّهَا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ إِلَّا لِتَكُنْ أُمَّةً وَاحِدَةً كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كَمَا كتب على الذين من أياما معزودات, أياما معزودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم أو على تفر فعزة من أجاب الأخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مستين وعلى الذين يطيقونه فذية طعام فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ أَنን تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَن تَصُومَ خَيْرٌ لَّكُمْ إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر رمضان الذي فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ قُلْ إِنَّ فِي هَذَا الْقُرْآنِ لَآيَاتٍ لِّلنَّاسِ وَدَلَائِلَ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ وَمُشَهْرٌ فَلْيَصُمْ أَمَن شَهِدَ مِنْهُ الشَّهْرُ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ على عدة من أشياء الكفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل عدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة وَلتُك مِلُ العَِّةَ وَلتُ كَّ اللهََّا عَ مَاهَدَكُ وَل عَكُم تَشقُرُون وَلتُ ملَتَتَ وَلثُ كَّون الله عَهَتَكُم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا